ورواه الإمام أحمد وغيرهما والترمذي قال عنه حديث حسن صحيح وهذا الحديث حديث عظيم حوى قواعد كلية من أمور الدين حتى قال معض أهل العلم لقد تدبرت هذا الحديث فأدهشني تأكدت أن أطيش فوأسف من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه هذا الكلام نقله الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم عن بعض اهل العلم قال عن ابي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما نعلم ان عبد الله ابن عباس وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا اذ ولد قبل الهجرة بسنتين او ثلاث ولذلك يخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان خلفه يوما رديفا له في بعض الروايات أنه كان رديفا له على حمار فخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام والغلام كما هو معلوم ما كان بين ثلاث سنوات والعشر سنوات ما بين ثلاث سنوات والعشر سنوات وبعضهم يقول إلى الخمستازعشر سنة إلى البلوغ قال يا غلام إني أعلمك كلمات إني أعلمك كلمات الكلمات يعني الكلمات المعدودة من نصائح وتوجيهات وغيرها إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك احفظ الله دي سنقف مع وقفة طويلة بعد قليل في المسائل والفوائل والمقصود احفظ الله يعني احفظ أوامر الله ونواهيه احفظ أوامر الله ونواهيه يعني التزم أوامر الله واجتنب نواهي يحفظك في الدنيا ويحفظك في الآخرة احفظ الله تجده تجاهك يعني أمامك وإذا سألت فاسأل الله سألت طلبت ودعوت وإذا, استعد وإذا استعنت فاستعن بالله الإستعانة طلب العون فاستعن بالله أطلب العون من الله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 في رواية غير التلميذ احفظ الله تجده أمامك مثل الرواية السابقة تجده تجاهك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة معرفة العبد لربه معرفتان معرفة عامة معرفة عامة يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الله جل وعلا وهو المعبود وهو وهو إلى آخره والمعرفة الخاصة يعني أن يطيع أوامره ويجتنب نواهيه هذا هو المقصود بتعرف على الله يعني المعرفة الخاصة ولا تكفي هنا المعرفة العامة وإلا الكفار فهم يعرفون الله سبحانه وتعالى لكن لم يعرفوا المعرفة الخاصة المعرفة الدقيقة بفعل الأوامر واجتناب النواهي وعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك يعني ما أخطأك تجاوزك إلى غيرك تجاوزك إلى غيرك من المقادير والأعمال لم يكن ليصيبك من أي شيء من حسن أو سيء من حسن أو سيء وما أصابك لم يكن ليخطئك دام مقدر عليك لم يكن ليذهب لغيرك وعلم أن النصر مع الصبر النصر مفهوم النصر سنقف معه بعد قليل وإنما يعني النصر في كل ما تطلبه ليس المقصود فقط تجاه مقابلة الأعداء في معركة من المعارك وإنما في كل أمر من الأمور وأن الفرج مع الكرب الفرج مع الكرب الكرب الضيق الذي يحصل للإنسان سواء كان في نفسه أو في ماله أو في أهله أو في أي مسألة وأن مع العسر يسرى مع العسر الأحوال العسرة التي تمر على الإنسان وتمر يتيسر بعدها بعد هذا العسر هذا الحديث كما أشرت يتضمن توجيهات عظيمة وقواعد كلية نأخذها في هذه الوحدات الآتية في أربع وخمس وحدات الوحدة الأولى الأمور التربوية في هذا الحديث الأمور التربوية في هذا الحديث العظيم نجد هنا بعض الأشياء ونهديها للمربين والمعلمين ودور التربية والتعليم ليستفيدوا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قواعد ووسائل التربية كما نستغلها فرصة لنهمس في إذن كل معلم ومعلمة أو مربي ومربية لينهلوا من معين رسول الله صلى الله عليه وسلم الأساليب التربوية و. التوجيهات التربوية النافعة هنا الفائدة الأولى استغلال الفرص استغلال الفرص فالنبي صلى الله عليه وسلم أردف ابن عمه عبد الله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أردفه على دابته معه إذن هما ذاهبان لعمل أو لمشوار من المشاوير هنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الموجه الأعظم استغل هذه الفرصة مع هذا الغلام وأعطاه توجيها له وللأمة من بعده إلى يوم القيامة إذن على الأب على الأم على المعلم المعلمة المربي أن يستغل الفرص مع أبنائهم وبناتهم وطلابهم وطالباتهم النبي صلى الله عليه وسلم استغل هذه الفرصة فوجه هذا التوجيه العظيم الكبير التي تضمن قواعد كلية عظيمة. النقطة الثانية المخاطبة بالاسلوب المناسب. المخاطبة بالأسلوب المناسب. يا غلام، هذا خطاب جميل لم يأتي بلفظ يشمئز من هذا الطفل، وإنما أتى بلفظ محبب وعلى المعلم والمعلمة أن ينتقل ألفاظ المحببة لأبنائهم وبناتهم الطلاب والطالبات. يا غلام ثم بعد هذا الأسلوب المحبب أسلوب تشويقي ما هذا الأسلوب التشويقي إني أعلمك كلمات ما قال على طول بسرعة يا غلام احفظ الله يحفظك إني أعلمك كلمات أسلوب تشويقي للمادة التي سيقررها هذا المعلم العظيم وهو النبي صلى الله عليه وسلم إذن على المعلم أيضا أن يستعمل الأساليب التشويقية وكذلك الأب والأم ومن هو في دور التربية إني أعلمك كلمات بعد ذلك أتى بهذه الكلمات القواعد الكلية الصبي هنا الطفل هنا ابن عباس رضي الله عنهما حمل هذه الكلمات وبعد ذلك ذكرها وأعطاها هدية للأمة كلها فذل على عظم هذه النصيحة كثير من الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات فيه شيء من الجفاف لا يظن أن الطفل يحمل هنا الآن أنا في الكمبيوتر في قاعدة أو ذاكرة تخزين أو كذا ولا لا طيب هذا الطفل يخزن مثل هذا الكمبيوتر ماذا خزن فيه في أيامه الأولى كذلك لا يخزن إلا الصالح لكي لما يحتاج إلى تفريغ ما خز وإذا هو صالح فينتبه وبالذات معلم المراحل الابتدائية والروضة وما شابها هذه هي الوحدة الأولى إذا وحدة التربية والوسائل التربوية الوحدة الثانية وحدة حفظ الله وحدة حفظ الله قال في الحديث احفظ الله يحفظك أنه احفظ الله تجده تجاهك في الرواية الثانية احفظ الله تجده أمامك تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة هنا أمران متقابلا أمران متقابلا أن يحفظ العبد ربه جل وعلا والمقابل لهذا أن يحفظ الله سبحانه وتعالى عبده يح الأولى الأمر الأول أن يحفظ العبد ربه احفظ الله الأمر الثاني أن يحفظ الله جل وعلا العبد كيف يحفظ العبد ربه أن يحفظ العبد الله العبد هذا معلوم لكن كيف يحفظ العبد ربه جل وعلا هنا من خلال الحديث الاحفظ الله احفظ الله بماذا نعم.أن يعرف نواهيه ويحفظ ويحفظ الأوامر الله سبحانه وتعالى حتى حتى يأتي بها ويجت النواهي نمن أنه هذا في في الجملة في العام في الأمر العام الأمر العام أن يحفظ العبد ربه جل وعلا بحفظ أوامره واجتناب نواهيه نعم. أن يستشعر الإنسان أن الله يراه ويحاسبه في كل صغير وكبير وجميع شؤون حياته نعم يعني بعبارة أخرى نقول أن يحفظ العبد ربه من خلال استشعاره لعظمة الله جل وعلا وحينئذ يخشاه العبد نعم هذا بأن كما أشرت في الأمر العام لكن على التفصيل كالآتي يحفظ العبد ربه جل وعلا بإيمانه بإيمانه به جل وعلا يحفظ العبد ربه بعبادته يحفظ العبد ربه بمعاملته يحفظ العبد ربه بجوارحه بيديه برجليه بفمه بعينيه ببطنه بفرجه يحفظ العبد ربه أثناء حياته كلها أثناء حياته كلها. نضرب على هذا أمثلة واستشهادات. ولذلك سنطلب من الإخوة في الموقع أن يثروا يثرون أيضا بالأمثلة الواردة في النصوص. الواردة في النصوص. أنا سأذكر بعضها. على مسألة حفظ على مسألة حفظ العبد لربه جل وعلا. فمثلا ورد الحفظ في كتاب الله عز وجل حفظ الصلاة حفظ الصلاة حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى ورد حفظ الله في الوضوء ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ورد الحفظ بأي شيء ورد الحفظ للفروج والذين لفروجهم حافظون ورد الحفظ أيضا الأيمان واحفظوا أيمانكم يعني الحلف والقسم ورد الحفظ أيضا من حفظ لي ما بين لحيه وما بين فخذيه أضمن له الجنة إذا مجموعة من من النصوص ورد فيها لفظ الحفظ حفظ العبد لربه جل وعلا وهذا يشمل حفظه في إيمانه يشمل حفظه في عبادته يشمل حفظه في معاملته يشمل حفظه في جسده في عينيه في أذنيه في فمه في فرجه في بطنه فلا يرى إلا ما أحله الله ولا يستمع إلا لما أحله الله ولا يتكلم إلا بما شرعه الله عز وجل ولا يدخل إلى بطنه إلا ما أحله الله سبحانه وتعالى ولا يستعمل فرجه إلا بما أحله الله سبحانه وتعالى هذا الحفظ حفظ العبد لربه جل وعلا إذا هنا نطلب من الإخوة أيضا أن يثروا هذا يعطونا زيادة أمثلة مقابل هذا أن يحفظ الله سبحانه وتعالى عبده احفظ الله النتيجة يحفظك إذن الأمر المقابل يحفظك يحفظك في ماذا ها يحفظك في دنياك خذ في دنياك وآخرتك و... و... نعم يحفظك في دنياك وفي آخرتك هذا على الجمال على التفصيل يحفظك في دنياك في يحفظك في من المعاصي, من المعاصي والمهلكات يحفظك في أهلك يحفظك في مالك يحفظك في بدنك يحفظك من المهالك أن لا تزيغ من عند موتك فيحفظك في دنياك ويحفظك عند موتك لأن الإنسان حال الموت لا يدري ما حاله ويحفظك في القبر ويحفظك فيما بعد القبر يوم الحشر والنشر حتى تصل إلى الجنة يحفظك في دنياك في جميع أمورك يحفظك من اعتداء المعتدين يحفظك من الاعتداء على أهلك ومالك، لذلك الله سبحانه وتعالى قال لموسى وهارون إنني معكما أسمع وراء لا تخاف إنني لا تخاف إنني معكما، فإذا حفظ العبد ربه جل وعلا جاءت النتيجة لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، ونفس الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر ما ظنك باثنين الله ثالث. ثالثهما لا تحزن إن الله معنا هذه النتيجة احفظ الله يحفظك إذا من الشرور من المصائب من المهلكات فالله معك فالله معك ومن كان الله معه لا يغلب يحفظك أيضا في الخلاص لو وقعت في مصيبة والشاهد على هذا قصة الثلاثة الذين ذهبوا في الصحراء فجاءت الأمطار والرياح والشدة فأووا إلى غار فلما جلسوا في الغار مع الأمطار الشديدة نزلت صخرة فسدت باب الغار فسدت باب الغار صخرة كبيرة جدا لا يستطيع الثلاثة ولا غيرهم أن يزيح هذه الصخرة تشاوروا فيما بينهم الحل كيف نتخلص من هذه المشكلة قالوا الحل ما في إلا أن نسأل الله جل وعلا بخالص أعمالنا فقال الذكر الأول أن له أبوان وذكر بره بأبوه وذكر الثاني بأن لو كان له ابن عم ثم أراد أن يراودها عن نفسها فأبت فلم احتاجت سمحت له فلما جلس منها ما يجلس الرجل من امرأة قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه ف يعني تركها والثالث ذكر أمانته مع أجرائه الذين كانوا معه فترك الأخير أجرته فنما الرجل ما كان لهذا الأجير ثم بعد ذلك سأل الله فسأل الله الأول ببره بأبويه وسأل الثاني بتركه للمعصية وهو قادر عليها والثالث سأل ربه بصالح عمله وبأمانته عندما نم المال لصاحبه الأجير فلما دع الأول انفرجت الصخرة شيئا قليلا، لما دع الثاني انفرجت كذلك، فلما دع الثالث انفرجت الصخرة. إذا حفظ الله في الأول خلصهم من المصيبة والمشكلة التي كادت أن تهلكهم. إذا حفظ الله يخلص من المصائب، يخلص من المصائب والمهلكات. من حفظ الله أيضا يحفظه في دنيا. يحفظه أيضا من الشبهات المظلة ومن الشهوات المحرمة لأن الإنسان قد يضعف أحيانا وتميل نفسه لمقارفة المعصية ولكن إذا كان مستقيما على طاعة الله حافظا لله جل وعلا في الغالب إذا كان في حفظ لله صادقا عصمه الله سبحانه وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم مرة من المرات كان راعيا لغنم هو وصبي آخر قبل البعثة فقال لصاحبه خذ احرس غنمي وسأذهب انظر وكان عند قريش حفلة من الحفلات الغنائية انظر ماذا يفعلون فلأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ربى محمدا عليه الصلاة والسلام فلما وصل إلى البلد وإذا هو في المساء فجلس عند صخرة فنام ففاتت الحفلة إذا عصمه الله سبحانه وتعالى هنا بغير إرادته هو فكذلك المسلم إذا حفظ الله جل وعلا وضعفت نفسه في يوم من الأيام يحفظه الله جل وعلا أن يقع في هذه الشهوات وكذلك في الشبهات لأن الحياة متقلبة والشبهات كثيرة شبهات في السابق وشبهات في اللاحق وكما نسمع اليوم وقبل اليوم بأن هناك شبهات حول تشريع الله سبحانه وتعالى إذا حفظ العبد ربه جل وعلا حفظه من الوقوع في الشبهات كذلك يحفظه الله سبحانه وتعالى في ماله وأهله يحفظه في ماله وأهله عندما يحفظ العبد ربه جل وعلا بأوامره فيلتزمها وبنواهي فيجتنبها يسلم الله ماله يسلم الله له أهله فلا يقاعون في مشكلات ولا مصائب لماذا ذلك اللص لم يأتي إلى فلان وإنما أتى إلى فلان لماذا ليل إلى سيارة الجار ولا إلى سيارتك لماذا لأن هذا حفظ الله سبحانه وتعالى وليس بلازم أن لا يكون ذاك يعني لم يلتزم أوامر الله لكن يكون إما من باب الابتلاة وإما من باب أن يبحث عن نفسه ليرتقي إذن يحفظ العبد ويحفظه الله سبحانه وتعالى في ماله وفي أهله كذلك يحفظه في عند الموت عند الموت الإنسان لا يدري في أي لحظة يموت قد يكون في حادث قد يكون في مرض قد يكون في يعني إغماء طويل قد يكون سكته إلى آخره الأسباب كثيرة فإذن العبد هنا محتاج عند الموت أن يقول لا إله إلا الله أن يقول لا إله إلا الله من يضمن للإنسان مهما عمل من الأسباب والحيل أن يقول هذه الكلمة عند موته ما في ضمان إلا ضمان واحد هذا الضمان أن يحفظ العبد ربه جل وعلا في حياته وهنا يقول تعرف على الله إيش؟ في الرخاء يعرفك في الرخاء يعرف كفي الشدة هذا موضع من مواضع الشدة كم وكم من المرضى الذين كانوا حافظين لأوامر الله فأغمي عليهم فلما قربت ساعة الموت أفاق وقال لا إله إلا الله وأعرف من هذا نماذج لماذا؟ لأنه حفظ أمر الله سبحانه وتعالى ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة في رواية حرم وجهه على النار إذا هذا موقف من المواقف العصيبة لأن موقف فاصل فربما يكون لا قدر الله آه بتوجع فيكون مات على معصية قد يكون على اعتراض على قدر الله عز وجل قد يكون يعني تحدث بألفاظ يعني فيها من المشكلات ما فيها سواء شبهات أو نحوها وبعض المرضى كما نعلم قد يتوجع وقد يرد على الطبيب وقد يرد على الزائر بردود غير مناسبة لكن إذا كان آخر كلامي أن الدنيا لا إله إلا الله مسح ما كان غير مناسب لذلك من حفظ الله حفظه عند موته فضمنت له الجنة كذلك الحفظ ما بعد الموت في القبر في القبر امتحان واحد لا دور ثاني ولا دور تكميلي ولا بديل ولا مدري ايش ولا ولا ما فيه يا ناجح يا راسم هنا من يضمن للإنسان أن يجيب على الأسئلة الثلاثة من ربك ما دينك من هذا الرجل الذي بعث فيكم ما أحد يضمن لك ذلك إلا من حفظ الله سبحانه وتعالى ولذلك كما جاء في الحديث في الحديث الطويل عندما يعني يجلس المرء في قبره ويذهب أهله يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان من ربك فان كان مؤمنا قال ربي الله ديني الإسلام من هذا الرجل الذي بعث فيكم قال محمد صلى الله عليه وسلم فيرى مكانه من النار ثم يغلق ثم يفسح له في قبره مد البصر أما الآخر والعياذ بالله كلما سئل قال ها, ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت فيرى مكانه من الجنة فيغلق ثم يضم عليه قبره فيضرب بمطرقة من حديد يسمعها كل شيء إلا الثقلان الإنس والجن من يحفظك في قبرك الله سبحانه وتعالى إذا حفظته في دنياك كذلك الحفظ فيما بعد القبر يوم الحشر والنشر يوم البعث والنشور عندما تدن الشمس من الخلائق فمنهم من يلجمه العرق إجاما ومنهم من يكون إلى نصفه إلى قدميه فلكن هناك زمرة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل, إلا ظل من يضمن لك أن تكون مع هؤلاء حفظ الله في دنياك في شبابك في قوتك في وقت فسحتك وقت عمرك أن تكون من هؤلاء الذين يظلهم الله في ظلة يوم إلا ظل إلا ظلة المرور على الصراط الذي ودق من الشعر وأحد من السيف من يضمن لك هذا المرور فمن الناس من يمر كخطف العين ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالجياد المرسلة من يضمن لك أن تكون من الصنف الأول والثاني حفظك لربك عز وجل في دنياك وهكذا الى ان تدخل الجنة او النار اذا احفظ الله يحفظك احفظ الله في صحتك يحفظك في مرضك احفظ الله في غناك يحفظك في فقرك احفظ الله في قوتك يحفظك في ضعفك احفظ الله في دنياك يحفظك في دنياك وفي اخرتك اذا من هنا يعني عرفنا عظم هذه الوصية احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده امامك او تجاك تعرف على الله في الرخى يعرفك في الشدة فعلى المسلم ان لا يغتر بقوته ولا بشبابه ولا بوجاهته ولا بماله ولا بسائر احواله وانما يكون حافظا لله جل وعلا الوحدة الثالثة وحدة الحاجة الى الله عز وجل تمثلت هذه الحاجة في امرين أساسيين كبيرين هما من مقتضيات عقيدة المسلم العمر الأول دعاء الله سبحانه وتعالى والإنسان أي إنسان لا غنى له عن الله عز وجل طرفة عين ولذلك لأهمية هذا الأمر الله سبحانه وتعالى طلبه أو نبه الناس إلى الطلب مباشرة مثل قوله جل وعلا ماذا إيش؟ وإذا سألك, وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إذا لا غنى لك عن الله فعليك أن تسأل الله وإذا سألت فاسأل الله لا تسأل الصنم الفلاني ولا المكان الفلاني ولا الإله الفلاني إنما اسأل الله عز وجل حتى المشركين عندما تصيبهم الشدائد من كانوا يسألون الله, الله سبحانه وتعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين إذا لا تدعو وقت الشدة فقط إذا سألت في جميع أحوالك فاسأل الله سبحانه وتعالى ومن دعا الله أجابه الله لا م إذا لم يكن هناك مانع من موانع الدعاء وقد مر معنا الدعاء في حديث ماذا إن الله طيب لا يقبلوا إلا طيب الأمر الثاني الاستعانة بالله وهذا أصل من أصول منهج الإنسان في حياته أصل من أصول منهج الإنسان في حياته الإنسان في الحياة يتعامل من خلال خطين طريقين الخط الأول هو الاستعانة بالله عز وجل التوكل على الله لذلك لعظم هذا الركن الأساس الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتذكر. في كل ركع من ركعات صلاتنا إياك نعبد وإياك نستعين فمهما عمل العبد من الأسباب مهما عمل إذا لم يستعين بالله لا تتحقق له النتائج وإنما لابد من هذا الركن الركين هذا الخط الأول العريض الذي هو إيش الاستعانة بالله التوكل على الله اللجوء إلى الله الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في كل أمر من الأمور الخط الثاني ماذا فعل الأسباب فعل الأسباب وفعل الأسباب على اسمها أسباب قد تنفع وقد لا تنفع لكني مأمور بفعلها فلا أجلس في بيتي وأقول أنا مستعين بالله عز وجل وإنما أيضا أقوم بالأسباب الله سبحانه وتعالى قال لمريم عندما جاءت ساعة الولادة قال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية هذا سبب جذع النخلة لمن يعرف النخل لا يهزه ولا عشرة من الرجال الأشداء لكن الله سبحانه وتعالى قال لمريم عليه السلام وهزي إليك بجذع النخلة هذا سبب لكن لم يقل هاتي بأناس يصعدون النخلة ويفعلون ويتركون وإلى آخر لا إنما بذل السبب أنا أذهب للطبيب حال المرض أو أذهب للسوق لأشتغل سبب الباقي على الله عز وجل بعض الناس يقول الباقي على الله هذه يعني يعترض عليها ويقول لا تناسب هذه ذكرونها جاءت بسؤال فالباقي على الله هذه إذا قصد منها أن النتيجة على الله سبحانه وتعالى فلا شيء فيها أما إذا كان أنا أعمل شيء ويكمل الله هذا الشيء فهذا غير مناسب لكن الدارج على ألسنة الناس أنهم يقصدون أن النتيجة على الله سبحانه وتعالى ليس علي النتيجة ليس علي أن أضمن النتيجة هذه الله سبحانه وتعالى هو الذي ضمنها للإنسان أو هو الذي يحققها لمن فعل السبب الحاصل أنه لا بد من الخطين إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ثم ابذل السبب كما أمر الله سبحانه وتعالى مريم عليه السلام وكما طبق ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مجمل حياته كلها ومن أبرز الأحداث حادث الهجرة فبذل الأسباب التي تضمن له أو بذل الأسباب التي يستطيعها حتى يصل إلى النتيجة وهي المدينة أن الـ الـ هذه الوحدة الثانية أو الوحدة الثالثة الوحدة الرابعة بقي خمس دقائق الشيخ نعم من شرح الحديث هذا نعم الوحدة الرابعة التعامل مع الأقدار سواء في الإيمان بالقدر أو إذا وقع القدر أو إذا وقع القدر التعامل مع القدر مرنا معنا بشيء من التفصيل ونطلب من الأخوة الرجوع إلى حديث جبريل عندما تحدثنا في أمر القدر والإيمان بالقضاء والقدر لكن هنا نركز على ما أصاب الإنسان كما جاء في الحديث وعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وإن ما أخطاك لم يكن ليصيبك وفي الرواية الأولى وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك إذن القدر واقع لا محالة واقع لا محالة ومهما هذه النقطة الأولى أعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك القدر واقع النقطة الثانية مهما حاول الناس تغيير القدر لا يمكن لا يمكن مطلقا واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك النقطة الثالثة إذا كان الأمر كذلك فما موقفي موقفي قبل وقوع القدر وبعد وقوع القدر قبل وقوع القدر ما قلناه الاستعانة بالله وفعل الأسباب هذا قبل وقوع القدر الاستعانة بالله وبدل الأسباب خطان متوازيان بعد وقوع القدر التسليم لقضاء الله وقدره التسليم لقضاء الله وقدره هذا التسليم درجات هذا التسليم درجات الدرجة الأولى الصبر على المقدور إذا وقع بما لا يخالف بما يخالف ما أرد إنسان مشى في سيارته وقع في حادث أو إنسان أصابه مرض نتيجة أمر من الأمور أو مات له حبيب أو قريب الدرجة الأولى الصبر والصبر هذا واجب للتعامل مع القدر ولذلك تأكيد هذا المبدأ مبدأ صبر جاء في أكثر من تسعين آية في كتاب الله عز وجل مبدأ الصبر الصبر على المقدور الصبر على المقدور والصبر يتمثل بماذا؟ بعدم الجزع بعدم التصخط لا يظهر على الإنسان جزع لو أني فعلت ليت ما حصل كذا لو ما سافرت لو ما ركبت السيارة لو ركبت الطائرة ويستمر يتحسر كما جاء في الحديث ولا تقل لو فإن لو تفتح عمل الشيطان فلذلك لا يتحسر ثم لا يظهر عليه سواء بلسانه أو بجوارحه في الجاهلية كانوا يلطمون الخدود يشقون الجيوب المرأة تنتف الشعب هذا مظهر من مظاهر التعارض مع التسليم كذلك الصياح الشديد أما البكاء والتباكي الخفيف والحزن هذا مندوب هذا مندوب النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عينه لوفاة ابنه إبراهيم وابنه إبراهيم كان غفلا صغيرا عمره لا تجاوز تسعة أشهر ولذلك نخطئ كثيرا عندما يشاهد إنسان بمصيبة وتدمع عيناه ويبكي البكاء الخفيف اتق الله أصبر لا تجزع لا, لا دعه لأن هذه مكنونات لا بد أن تظهر بالظهور المعتدل بالظهور المعتدل ولذلك البكاء الخفيف الحزن هذا النبي صلى الله عليه وسلم حزن لموت ابنه ولموت خديجة رضي الله عنها ولموت عمه أبي طالب فحزن لما أصابته هذه المصائب لكن هذا الحزن لم يصل إلى درجة الصياح ولطم الخدود وشق الجيوب ورفع الصوت والندبة يا ويلا يا كذا وفلانا إلى آخره هذا الأمر الأول الأمر الثاني أن مسيرة حياته التنموية تمشي أن مسيرة حياته تمشي لا يقطع دراسته لا يقطع وظيفته لا يتعامل لا يغير مسار لأن والله يغير مسار ارتدادا على هذه يعني المسيرة الخاطئة مثلا لا يمشي يكمل دراسته ويتعامل في مجريات حياته بعبادته بمعاملاته إلى آخره الدرجة الثانية درجة الرضا والرضا مندوبة والنبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه الله من يسألك الرضا بعد القضاء فيرضى على ما أصابه من قدر الله لأنه يعلم أن الذي قدر الحياة وقدر وجود هذا الإنسان وقدر وقوع ما عليه والله سبحانه وتعالى فيرضى بما قدره الله جل وعلا والأعلى من هذه الدرجة درجة الشكر ودرجة شكر بمعنى أنه يجعل المحنة التي أصابته والمصيبة التي أصابته منحة من الله عز وجل لماذا لأنه وصل عنده الشعور إلى أن يتصور أن هذه المحنة فيها أجر وفيها تكفر سيئات وفيها رفع الدراجات وفيها رفع في الدنيا ورفع في الآخرة فيفرح فيكون هذه المحنة هو لا يطلب المحنة لكن إذا أصابته المحنة حينئذ أصبحت عنده منحة من الله عز وجل كما كان أنبياء الله ورسله ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو ما يتصل بهذه الوحدة الوحدة الأخيرة سنة من سنن الله الكونية والوقت معنا ضيق وإلا تحتاج إلى محاضرة كاملة هذه السنة الكونية التقابل بين الشدة والرخاء دائما وأبدا في حياة الإنسان في حياة المجتمعات في حياة الأمم سنة من سنن الله جل وعلا لا تتخلف هذه السنة تقول إن الحياة لا تكون على وطيرة واحدة لا تكون على درجة واحدة الحياة للفرد للمجتمع للأم للوطن للأمة لأي بقعة لا تكون على نمط واحد مستمر فيها فرح وفيها ترح فيها انهزام فيها نصر فيها شدة فيها رخاء فيها فرج فيها, فيها كرب فيها فرج إذا هذه مقت هذا أمر أو الأمر الأول في مقتضى هذه السنة الكونية بمعنى أن الحياة لا تكون على صفة واحدة إذا لا يأتي شدة إلا ويأتي معها فرج لا يأتي مشكلة إلا ويأتي لها حل لا يأتي عسر إلا وله يسر لكن متى يكون هذا وهذا؟ القاعدة التي لا تتخلف في هذا الباب أن تكون مع الله سبحانه وتعالى هذه القاعدة التي لا تتخلف حينئذ إن أصابك عسر فلك بعده يسران إن أصابك شدة فلك بعده فرج إن أصابك كرب فلك بعده تنفيس إن أصابك انهزام فلك بعده نصر كن مع الله بخط واحد ولو كان الفرد كذلك ولو كان المجتمع كذلك ولو كانت الأمة كذلك لن تتخلف هذه السنة الكونية النقطة الثالثة أن هناك عوامل جعلها الله سبحانه وتعالى من مقتضيات هذه السنة المظلوم ينصر المغلوب بغير حق يغلب المعتدى عليه سينال حقه وهكذا ولذلك قال واعلم أن مع العسر يسرى وأن الفرج مع الكرب وأن, وأن النصر مع الصبر إذا هذه المعادلة الأمر الرابع أن من أهم العوامل للوصول إلى, إلى النصر إلى الفرج إلى اليسر الصبر من أهم العوامل قلنا الخط العام أن تكون مع الله من الخطوط الفرعية التي توصل إلى هذا أن تكون صابرا الصبر أنت على خطك نعم أنت لم تظلم نعم أنت تقوم بأمر الله نعم إذن لابد من أن تحن امتحانك بصبرك امتحانك بصبرك لا تجزع لما فضل فلان على فلان لا تجزع لما أعطي فلان وترك فلان لما أنا مرضت لما هو لم يمرض النصر مع الصبر ومفهوم النصر كما أشرنا إليه مفهوم عام نصرك أنت أيها الشخص على المعاصي على الشهوات على الشبهات نصرك على أعدائك القريبين نصرك على شيطانك نصر الأمة على أعدائها نصر المسلمين على غير المسلمين لا يكون إلا بالتعامل مع الله ثم بالصبر ثم بالصبر لذلك النتيجة من هذا لا يصيبنا يأس ولا قنوط ونبقى دائما متفائلين مستبشرين ما دمنا مع الله سبحانه وتعالى فلا يأس لا قنوط من رحمة الله نتفاعل نرى البياض أمامنا نرى الفرج أمامنا نرى الفجر أمامنا دائما وأبدا ما دمنا مع الله سبحانه وتعالى نعم قد لا يكون قريبا قد تختل يختل عنصر من العناصر فيتأخر النصر كل هذا لذلك عند علاجك لمشكلة التأخر ارجع إلى نفسك وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ارجع إلى ذنوبك ارجع إلى برنامجك ارجع إلى طريقتك تجد الخلل فأصلحه ولعلنا نعم. نكتفي بهذا ولا أدري هل يمدينا على الحديث الآخر وإن يمدي شيخ إن شاء الله طيب. حب نستمع إجابات أمثلة على قدر نستمع الإجابات ونترك الأسئلة في الأخير حتى نعزاكم ونخلع على هذا الإيراج وفي الواقع يعني كان متسلسل حتى ما استطعت أني أقطعه فيعذرنا الإخوة كذلك مشاهدين من, أمثلة أو من إجابات الإخوة من رواد الموقع الأخ مهدي من المغرب يتحدث عن مثال حفظ الأيمان أسماء وهبون تقول حفظ اللسان ألا يقول إلا الخير أو ليصمت أيضا مهدي من المغرب حفظ اللسان من النميمة من السعودية تقول احفظ الله في الخلوات يحفظك في غيرها طالبة الجنان تقول حفظ الحج في نحو حديث من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيما ولدت أمه ماجد محمد حفظ الله سبحانه ليوسف عليه السلام لأوامر الله وعلم سجابته لامرأة العزيز عهود الرشيد من كويت تحدثت عن آية 23 من سورة النساء وآية 61 من سورة الأنعام ويرسل عليكم حفظة جهاد أحمد علي من بحرين يقول حفظ الأيمان وحفظ القرآن والسنة وأذكار الصباح والمساء من السحر والمس وغيره وكذلك من حفظ صلاة الجماعة خصوصا صلاة الفجر وبر الوالدين وحفظ الدين الله ونصره إلى آخره ليلة من السعودية تقول من صلى الفجر في جماعة كان في ذمة الله حتى يمسي الأمثلة متوافق مع ما تطمحون إليه؟ كل كل الأمثلة صحيحة التي ذكرت وأمثالها كلها يجمعها حفظ طاعة الله سبحانه وتعالى ذكروا كل الإخوة ذكروا الأشياء التي يعملها من حفظ الله اجتناب النواهي ويؤكد عليه. نعم إذا نختم يا شيخ بسحر عياش من أردن تقول دليل على حفظ العبد ربه قال الله تعالى ومن يتق الله له, له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب, لا يحتسب. ندخل إلى الحديث العشرين يا شيخ نعم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي مسعود عقبة بن عمر الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئتا رواه البخاري نعم هو كما سمعنا رواه البخاري فالحديث صحيح عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى معنى هذه الجملة أي إن مما بلغ الناس من كلام الأنبياء من قبل هذه الجملة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت إذا لم تستحي هو الحياء والحياء خلق يمنع من فعل القبيح خلق يمنع من فعل القبيح وإذا لم تسلحي فاصنع ما شئت فاصنع ما شئت هذا على سبيل التهديد على سبيل التهديد ففعل ما شئت أو فاصنع ما شئت فإنك ستجاز عليه فإنك ستجاز عليه هذا ظاهر اللفظ آه آه يعني كما يتبادر من الحديث وكما ذكره اهل العلم هذا الحديث في قاعدة من قواعد الاخلاق قاعدة من قواعد الاخلاق لذلك نجد النصوص النبوية في قضايا الاخلاق دائما تركز على المصدر الذي ينبع من خلاله جملة اخلاق جملة اخلاق فهذه القاعدة هي قاعدة الحياء والحياء كما عرفنا هو خلق يحجز ويمنع من فعل القبائح من فعل القبائح الحياء صفة من الصفات قد يكون من حيث هو فطري يولد مع الإنسان كما نعلم أن الإنسان يولد وتولد معه صفات وأخلاق فيكون هذا الحياء حياء فطريا حياء فطريا وقد يكون حياء مكتسبا حياء مكتسبا قد لا يولد مع الإنسان ويكون متعمقا في صفاته الجبلية الخلقية وتحولت إلى خلقية وإنما يستطيع أن يكتسب الخلق ومن المعلوم أن الأخلاق في الجملة منها ما هو فطري ومنها ما هو مكتسب يعني يستطيع أن يحصله الإنسان أن يحصله الإنسان ومن ثم يكون خلقا له مع الزمن يكون خلقا له مع الزمن والاستمرار والحياة يمكن أن يكتسب يمكن أن يكتسب وعوامل اكتسابه كثيرة منها معرفة الله جل وعلا معرفة بأسمائه وصفاته ومقاديره وأحكامه وتشريعاته وحلاله وحرامه سبحانه وتعالى من ما يكسب الخلق خلق هذا الخلق العالي هو التمرين التمرين عليه لما أعرف أنني أتحدث كثيرا في المجالس في الأحوال عند الكبير عند الصغير أتدرب شيئا فشيئا حتى يكون هذا الحياء خلقا لي مما يكسب أيضا الحياء دراسة حالة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها والعذراء البنت التي لم تتزوج ولا زالت شابة فالغالب أن تكون هذه البنت بهذه الصفات حيية وفي خدرها في سترها في بيتها فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خضر دراسة حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحالته وحالته من الحياء تكسب الإنسان هذا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الحياء من حيث حكمه هل هو ممدوح أو مذموم الحياء منه ممدوح ومنه مذموم فالحياء الممدوح هو الذي يمنع من فعل القبائح والرذائل ويمنع من اقتراف المعاصي يمنع من اقتراف المعاصي هذا الحياء مذموم هذا الحياء الممدوح الذي يمنع من فعل القبائح وفعل المعاصي فهذا حياء ممدوح ولذلك مدح به النبي صلى الله عليه وسلم مدح به النبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا مدح به بنت شعيب عندما جاء موسى عليه الصلاة والسلام وسقى لهما ثم ذهب إلى أبيهما فأمر أبوهما أن تذهب واحدة لتناديه إليه قال الله سبحانه وتعالى فجاءت إحداهما تمشي على استحياء إذن هذه شهادة من الله سبحانه وتعالى على أن الحياء خلق ممدوح لأنها جاءت في مخاطبة هذا الرجل الأجنبي عنها باستحياء من الحياء الممدوح ما يمنع من الاعتداء سواء الاعتداء على الأموال الاعتداء على الأبدان الاعتداء على الأعراض هذا هو الحياء الممدوج، ولذلك يجب أن يتصف به المسلم، وبالأخص المرأة المسلمة، لأنها مجبولة عليه، فإذا خالفت هذه الجبلة هذه هذا الخلق دخلت في المذموم، دخلت في المذموم، ولهذاك نرى كثير من تصرفات بعض النساء خلاف الحياء خلاف هذا الخلق التي تخرج زينتها وتخرج متجملة متطيبة وتحادث الرجال كيفما شاءت كيف ما اتفقت وقد تنزل في الأسلوب وقد تتعامل بالمصطلحات السوقية ونحو ذلك كل هذا خلاف الحياء الممدوح القسم الثاني الحياء المذموم الحياء المذموم والحياء المذموم إما أن يقود إلى فعل القبائح إلى فعل القبائح أو يمنع من فعل ماذا الواجب المحاسن والواجبات والمستحبات واحد مثلا يذهب مع زميله وزميله هذا لا يصلي يقول والله أنا أستحي ما أصلي مثلا هذا حياء ما, ما حكمه مذموم واحدة مثلا تقول لا بد أخرج أنا باللباس الفاضح لأن زميلاتي كلهن كذلك هذا حياء مذموم مذموم. إذن أيضا من الحياء ما يسمى مجاملة مقيته، ما يسمى مجاملة مقيته، فيحجز عن فعل المعروف أو يدفع إلى فعل المنكر لذلك أيضا الذي يدفع الذي يمنع من فعل المستحبات لذلك يقول إمام مجاد بن جبر رضي رحمه الله يقول لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر لأن الحياء هنا في طلب العلم مذموم إذا أمنع من السؤال ولذلك عائشة رضي الله عنها مدحت نساء الأنصار لأن لأنهن لم يمنعهن الحياء عن التفقه في الدين وأم سليم لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فإذن السؤال في طلب العلم إذا منع الحياء السؤال كان هذا الحياء مذموم إذا الحياء المذموم هو الذي يدفع للمجاملات المقيتة وحينئذ يمتنع الإنسان عن فعل الطاعات أو يرتكب فعل المعاصي كما هو حاصل مع مجاملات بعض الشباب أو بعض الفتيات بعضهم مع بعض في أمور بعض المعاصي الحياء خلق عالي لأنه شعبة من شعب الإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الصحيح الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إلىها إلا الله وأدنىها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أيضا الحياء يقود إلى فعل الخير الحياء الممدوح يقود إلى فعل الخيرات الكثيرة ويحجز عن فعل المعاصي وهذا بلا شك يرفع الدرجات ويكثر السيئات أيضا الحياة يضفي على الإنسان السكينة والطمأنينة ومن ثم هذا العبد الحي يكون محبوبا عند الآخرين يكون مقبولا يكون يعني يرتاح إليه الناس لا يخافون من لسانه ولا يخافون من تصرفاته ولا يخافون أن يوقعهم في مكروه أو في مصيبة ونحو ذلك إذا هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتخلق المسلم بهذا الخلق والمقصود الحياء الممدوح ويمتنع عن الحياء المذموم وبهذا نكون انتهينا من هذا الحديث طيب نعم لن نفتح باب أسألة الحضور معنا سالم أتابكم الله فضيلة الشيخ في الحديث السابق عندما يكون المسلم عارفا بالله سبحانه وتعالى حافظا لحدوده راضيا وصابرا ومحتسبا السؤال هل يكون بذلك بذلك بتلك الأمور يكمل إيمانه أو قد ينقص هو كمال الإيمان ونقصانه بقدر ما لديه من هذه الأشياء وهذه الأشياء لا التي ذكرت يدخلها الأعمال القلبية يدخلها القوة يدخلها الضعف وهكذا فيكمل إيمانه بحسبها أخي اسماعيل، يا شيخة قول صلى الله عليه وسلم الناس إنما إن مما أدرك الناس هل المقصود به العرب؟ على الصوت بالإسماعيل. على المقصود بالناس العرب؟ لا عموم الناس. القول كلام, كلام النبوة الأولى ثالثا. النبوة والنبؤة الأولى المقصود. هو, هو مما أدرك الناس في وقته في وقت النبي صلى الله عليه وسلم من كلام الأنبياء قبله مما أدركه هذا الأمر. مما دركوه هذا. الأنبياء. يعني هذه من كلام الأنبياء سابقين من كلام الأنبياء السابق ال من من يعني من الأخلاق التي أقيدت من الأنبياء السابقين هذا الخلق وهو الحياة. طيب. لعلنا شيخ نستذكر. وأما في... ترك الحياة إذا لم تستحي فصنع ماشيت. ها؟ <تصفيق> لا هذه الكلمة إذا لم تستحي فصنع ماشيت. نعم. طيب نأخذ نستلمكم أخذ اتصال من خارج السعودية. آه... الأخ زياد من تونس مرحبا بك عليكم السلام, السلام عليكم أهلا السلام عليكم وعليكم السلام, السلام. ورحمة الله وبركاته صحيح إليكم أخي محمد وإلى الحاضرين معك وأخص بالذكر صديقة الشيخ واستاذنا وأستاذنا وعلمنا بزحين. حفظه الله ونفعنا بعلمه وعلم شيوخ الأبرار أمين يا رب هل سؤالين نفسه نحكم تفضل لك الشيخ يسمعك يا أخ زياد باركاته هل يمكن اعتبار ما وصلت إليه الأمة من ضاف في الوقت الرهن إنما هو بسبب عدم هذا الله. الثاني حدثم عن حفظ الله في مستوى الفرد فكيف يكون حفظه في مستوى الأمة عامة وجزاكم الله كل خير شكرا شكرا أسئلة واضحة نأخذ الأخ مهند من السعودية الأخ مهند معنا أخ مهند الأخ مهند من السعودية يبدو الخط انقطع به طيب ممكن نأخذ سؤال من هذه الجهة تفضل حفظ عزيز تفضل الشيخ بعض الناس يقول لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هذا طبعا صحيح. لكن تقول له ابذل الأسباب يرد عليك هذا الدليل. ما ترد عليه مشياء. طيب فرض نعم. فضل شيء. نعم إجابات. الزياد من التونسيين. الأخ زيد جزا الله خيراً أشر إلى نقطتين يعني كبيرتين. النقطة الأولى هل ما أصاب الأمة من ضعف هو بسبب عدم حفظها لله عز وجل؟ هذا سبب من الأسباب. هذا سبب. من الأسباب لكن من الأسباب الأخرى حتى لا تختزل الأمور في سبب أن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي الأمة فيكون ابتلاء لا يكون لعدم حفظها يكون من باب الابتلاء هذا سبب من الأسباب الاختلال في التعامل مع السنن الكونية القادرية ومع السنن الكونية الشرعية وحينئذ الاختلال في التعامل مع السنن يؤدي إلى الاختلال في النتائج يؤدي إلى الاختلال في النتائج إذا هذه المقصود الوصول إلى أن عدم حفظ الله أو لا نقول عدم نقول الضعف في كثير من أحوال الأمة في, في معاملتها مع الله سبحانه وتعالى بضعف حفظها لله حين أن حصلت لها مصائب كبرى هذا سبب أو عامل من العوامل الحفظ الله على مستوى الأمة نحن إذا أخذنا الفرد هذا السؤال الثاني نعم. إذا أخذنا الفرد فالفرد جزء من الأسرة فارتفع الأمر إلى أن الأسرة تحفظ الله سبحانه وتعالى والأسرة جزء من المجتمع فإذا حفظت الأسرة حفظ المجتمع والمجتمع جزء من الأمة فإذا حفظ المجتمع حفظت الأمة فعوامل الحفظ إذان تعود إلى عوامل حفظ الفرد وهو حفظه في يعني حفظه لأوامر الله كما يجب على الأسرة كذلك كما يجب على المجتمع كذلك كما يجب على الأمة كذلك أن تحفظ الله سبحانه وتعالى في أوامره وفي نواهيه سؤال أخ مهند بذل أو م مهند المهند هذا الصاحبين على عبد العزيز عبدالعزيز عبد بذل الأسباب فيقول قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هذه حيلة الضعف هذه حيلة العاجز وهو أنه يتكل على القدر يتكل على القدر ونحن قلنا أن هناك تعامل مع القدر قبل وقوعه وقبل وقوعه بد من الأمرين من الأمرين ما هما الاستعانة والتوكل على الله والثاني بذل الأسباب بعد القدر إذا وقع قل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وسلم أما قبل الوقوع فلا يسلم وإنما نحن مأمورون ببذل الأسباب طيب الشرام الأخ هنا من زملائنا في الموقع يقول يعني هل أكتفي بالدعاء إذا تعرضت لإشكالية مالية وردت فيها وذكر مثال عنه كفل أحدهم في قضية مالية ثم لم يسد له الدين فيقول هل أكتفي بالدعاء هنا أو كيف أفعل؟ ويسأل كذلك سؤال ما الفرق بين الحياء والخجل الدعاء هو يعني بعد وقع المقدور بعد وقوع المقدور لابد يعني أيضا مع أن التسليم بأنه من الله سبحانه وتعالى أعالج المشكلة بمقتضاها أعالج المشكلة بمقتضاها إذا لم يكن لحيلة إلا الدعاء فالدعاء لكن إذا كان هناك مجال لفعل الأسباب الأخرى مثل الأخ يقول مال مشكلة مالية أبحث عن ما يحل المشكلة المالية. الرفع مثلا نعم. ما يحل هذه المشكلة المالية من خلال الأسباب المشوّعة فأبذل السبب. طيب. نعم. الفرق بين الحياء والخجل. الثمة فرق. لا ليس هناك يعني فرق يذكر. يعني. طيب إذا نأخذ اتصال الأخ نايف من السعودية. الأخ نايف من السعودية مرحبا بك الأخ نايف. السلام عليكم. معنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حياك الله وبيك. بينكم الحياء الى مندوح ملموم كيف نجمع بينه وبين قول النبي عليه السلام والسلام ان الحياء كله لا ياتي الا بخير وانكار اناره مشصينا رضى الله عنه الرجل الذي قال اننا جينا الحياء منه مذموم منه مندوح كيف نوجه هذا مع الحديث مع تقسيمكم احضرها جزاك الله خير طيب في سؤال اخر خنايف جزاك الله خير شكرا يا اخي ناخذ المتصله مع عبد الله من السعودية المتصله مع عبد الله من السعودية معنا نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أقول لو سمحت وأسأل الشيخ الشيخ أسمعك أتفضل بطرح السؤال نعم أفضلي مع بعض أيوة. كان الشيخ يتكلم قبل شوي عن الصبر أيوة نعم ويعني و... بالنسبة للصبر يعني اللي عندي مثلا مشكلة ويعرفها على الناس اللي ساعدون حلها هذا شيء يتنافل مع الصبر ولا يصبر ويسكت وما يعلم أحد كيف؟ هل تعيدون السؤال مرة أخرى يا أختنا عبد الله؟ أقول له سمحت يعني شخص عندي مشكلة. أي؟ وعرضها وهو يعني مشكلته يعرضها عرضها الناس يساعدوه حلها ولا يصبر ويسكت وما يعلم أحد هذا إذا عرض مشكلته على الآخرين وساعدوه هذا شيء تنافس مع الصبر؟ طيب طيب سؤال واضح. ولا هو يسكت وما يعلم مشكلته ويصبر بس؟ طيب إذا السؤال واضح هكذا عبد الله شكرا للتواصلك. نأخذ للمتصلة أمضياء من السعودية المتصلة أمضياء من السعودية تفضلي الشيخ اسمعكم المتصلة أمضياء تفضلي معنا السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام السلامة, السلامة الله وبركاته أحسن الله إليكم يا شيخ وأسحبكم الله لو سمحت يا شيخ ما هو الختاب الذي توصون به في شهر الأربعين خاصة مع عدم توفر الإنترنت معي ولا أشاهدكم إلا عن طريق التكفات فقط طيب وكلابكم الله السلام عليكم وحسو الله السلام. وعليكم السلامة الله وبركاته معنا متصلين التصلي نعم تفضل شيخ ممكن تجيبون على سؤال الأخنايف. نايف الأخ نايف ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحياة كل ولا يأتي إلا بالخير هل كيف نوفق بينه وبين تقسيم الحياة إلى ممدوح مذموم هذا الحديث الذي ذكر الأخ نايف نعم حديث صحيح هو ورد في البخاري لك ورد له سبب وهو أن رجلا جاء يشكي أخاي النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة فقال دعه إن الحياة لا يأتي إلا بخير وفي رواية الحياة هو كله فإذا هنا يفسر الحديث في ضوء سببه فإذا فسر الحديث في ضوء سببه فلا يتعارض مع أن الحياة منه الممدوح ومنه المذموم, ومنه المذموم ولذلك جاء في بعض الأحياة النصوص أو بعض الوقائع ذم الحياء مثل قول مجاهد لا نال العلم مستحن ولا مستكبر فإذا لا تعارض بين الحياء فالأصل في الحياء أنه خير فالعسل في الحياء أنه خير لكن إذا تجاوز الحياء السقف المشروع انتقل إلى المذمون كأي صفة من الصفات الكرم الكرم إذا وصل إلى التبذير والإسراف ماذا يكون؟ مذموم أو ممدور؟ مذموم فإذن هكذا هذا هو مثل هذه الصفات الأخرى إذا وصل إلى السقف إلى أن يمنع من فعل الخير أو يوقع في فعل الشر فهو حياء مذموم وإلا فالعصل أن الحياء خير أن الحياء خير نعم طيب. أم عبدالله تقول إن عندها مشكلة مثلا هل الشكوى إلى الناس يتنافى مع الصبر؟ إذا كان الشكوى إلى الناس وعندهم حل مثل شكوى في أمر مالي يساعدونها فهذا لا يتنافى مع الصبر فهذا لا يتنافى مع الصبر أما إذا كان الشكوى إلى الناس على سبيل التشكي يعني أنا عندي مرض أنا مريض أنا أنا أنا أنا ويستمر حالة الشكوى هذه هذه نعم يتعارض مع الصبر إذا هل يتعارض الصبر مع من عنده مشكلة في شكوى للناس إذا كان الناس يمكن أن يساعدوه في حلها فهذا لا تنافي مع الصبر لكن إذا كان على سبيل التشكي والجزع فيتنافى مع الصبر أمضيات تقول كتاب شرح الأربعين أقرب كتاب هو المخرج يخرج لنا الكتاب أقرب الكاميرا هو الحديث شرح الأربعين في دار أشبيلية بالرياض ومن كان خارج الرياض يمكن أن يراسلها وهي أقرب ما نشرح منه كتاب سبق أن كتبته قبل كذا سنة ولعله يكون هو الأصل حتى في التعامل مع اختبارات الأكاديمية هذا متعلق بالأربعين بس يا شيخ بالأربعين نعم, أنا أتحدث الأربعين نعم. عن بس. الحديث الحديث أثنان شيئة هذا هو الاسم الذي اختارته دار اشبيلية طيب بالنسبة لحديثنا اليوم حديث احفظ الله ايضا فيه الكلام مطول لمن اراد التوسع فيه يخرج المخرج حديث احفظ الله يحفظك رواية ودراية هذا ايضا موجود عند دار ابن العثير في الرياض واظنه في بعض المكتبات ايضا طبع من اكثر من ثلاث سنوات متاسم نعم متاسم طيب أيضا يعني أحيي هي الشيخ إلى المتن المكتوب لشرحكم وهو موجود في المكتبة في مكتبة الموقع وكذلك المدى الصوتي الموجودة في حالة إذا لم ته سواء كانت لها أو لجميع المتابعين من خارج السعودية. لعل أخذ تصلت توارت علينا من الأخت أم عبدالله نبدأ بها من السعودية أم عبدالله معنا الأخت مع عبدالله. السلام عليكم. نعم عليكم السلام سؤالي إذا أصاب الإنسان مصيبة ولكن كان السبب في وقوعها شخص فهذا الإنسان يعني رضي بالمصيبة يعني واحتسبها عند الله لكن أخذ يلوم هذا الشخص ال... يعني الذي كان سببا في هذه المصيبة في وقوعها لتفريطه أو لسوء تصرفه فهل في هذا محظوظ السؤال الثاني إذا صدر الإنسان في الصدمة الأولى ولكن بعد ذلك أصابه شيء من التشكي فهل هذا يبطل الصبر الأول؟ هذه أسئلة طيب. تسمعوني الإجابة عليها بإذن الله يا أم عبد الله. شكرا لإتصالك المتصلة التالية معنا أم خالد من السعودية السلام عليكم أخي الله بك وعليكم السلام السلامة في الله الشيخ اسمعكم يا أم خالد تفضلي هل هناك تعارض يا شيخ حب الله مع نزول الابتلاء؟ أحسن الله تعدين السؤال يا أم خالد هل هناك تعارض حفظ الله سبحانه وتعال مع نزول الالتلاء؟ نعم واضح الشيخ السؤال أحسن خلي. الله إليك. شكرا الأخت مريم من السعودية أيضا مرحبا بك معنا أيها الفضلي الشيخ اسمعكي أي. لو نعم وعليكم السلام السلامة الله لو سمحت بغسأل كيف حفظ الله لأطفالنا يعني احنا نحفظ الله صح بس الأطفال كيف يتم حفظهم لله؟ طيب نعم. واضح السؤال مع سؤال ثاني نص نعم نرى في في الأسواق وفي في كل مكان يعني المتبرجات وبس هنا م... حياة يعني شوي ما... ما نقدر يعني نأمرهم بالمعروف كذا في كل مكان نلقاهم وفي كل يعني كيف نسوي إذاً السؤال عن في المتبرجات في الأسواق قضية الحياة في الأمر المعروف أنها مُنكر أي طيب شكرا تسمعوني إجابة عن هذا السؤال عارف. شكرا يا أخت مريم باقي المتصلين سؤال الشيخ الأخت الله. عبدالله. مع تسأل تقول إذا أصيب الإنسان بمسيرة واحتسبها عند الله وكان السبب في هذه المصيبة هو شخص آخر واحتسبها عند الله ثم يلوم هذا الشخص لا إذا احتسبها لا يلومه لكن إذا لم يحتسبها يلومه نعم إذا كانت القضية ترتب عليها حقوق فله الحق في أخذ حقوقه وله الحق في التنازل عنها مثلا شخص يعني أخذ سيارة شخص آخر فصدم بها، فيتحمل، يضمن هذا الأمر له حق أن يقول يعني أنا أريد حقي، وله أيضا يعني أن يتنازل عن هذا الحق، وكلاهما لا يتعارض مع الصبر، وكلاهما لا يتعرض مع الصبر، لكن استمر الإنسان هو فلان ليت فلان لو أن فلان ما فعل هذا هو الذي يتعارض مع الصبر. الصبر في الصدمة الأولى ثم بعد ذلك يستأنف الجزع لا من صبر في الصدمة الأولى في الغالب أنه لا يستأنف إن شاء الله لكن لو حصل منه مثل يعني واستأنف فهذا ينقص أجره لا شك لأن التعامل مع الله سبحانه وتعالى ليس تعامل لحظة أو, أو موقف إنما تعامل مستمر فإذا صبر في الصدمة الأولى في الغالب أن المصائب ترد كبيرة وثم تصغر شيئا فشيئا فكيف يصبر لما كانت كبيرة ثم لما صغرت ذهب يجزع فهذا إذن معنى اختلال عنده فلذلك إذا صبر في الصدمة الأولى يحاول يستمر لا يدخل عليه الشيطان نعم أم خالد تقول هل لو اكتعظم حب الله سبحانه وتعالى مع نزول الابتلالة لا لو كان هناك تعظم تليى محمد صلى الله عليه وسلم فأكثر الناس بلانا الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتل الناس على قدر دينهم فلذلك الابتلاء سنة من سنن الله سبحانه وتعالى كلما ما قوي إيمان العبد وطاعة لله سبحانه وتعالى عظم الابتلاء عظم الابتلاء والابتلاء أنواع كمان ومعلوم فالله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا ابتلاه إذا أحب عبدا ابتلاه لينظر أيصبر أيرضى أيشكر أم يكفر ذلك كله فلذلك لا يتعارض حب الله سبحانه وتعالى مع نزول الابتلال لا يقول فلان يحبه الله فأعطاه مالا وانا لم يعطني فلان يحبه الله فأعطاه منصبا انا لم يعطني فلان يحبه الله يعني على له من الصحة والعافية وانا لم يعطني قد يكون العكس والاقرب وليس الاصل الأطفال حفظ, الأطفال حفظ الاطفال الاطفال بتربيتهم يحفظون بامر الله سبحانه وتعالى فلا يتركون هملا الطفل غير مؤاخذ على أفعاله لكنه يربى على حفظ الله سبحانه وتعالى يعلم شيء من القرآن يعلم شيء من الأذكار إذا بدأ يأكل ماذا يقول إذا دخل دورة المياه ماذا يقول إذا أراد أن ينام إذا استيقظ من, من نومه إذا دخل على الناس كيف يسلم وهكذا فحينئذ يحفظ من الله سبحانه وتعالى في سؤال التعامل في الحياء مع الإنكار. المعاصي ومع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هنا القاعدة العامة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لذلك ينبغي للإنسان أن لا يمنعه الحياء من فعل المعروف أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر لكن هذه لا أحكام طويلة وكل شيء يقدر بقدره وعلى مستواه وعلى علمه فإذا استطاع الإنسان أن يفعل فليفعل وليأمر ولينهى ولا يجعل الحياء حاجزا له عن هذا الفعل وإذا لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعى هنا يشيخ سؤال الأخ متفائل من السعودية ونحن في الواقع نخاطر الأخ متفائل أن يعطينا اسمه الصريح لأنه في نظام الأكاديمية ستكون الأسماء الصريحة فيما بعد ونترك الأسماء الحركية الأخ متفائل من السعودية يقول هل التداوي يخل بحقيقة الإيمان بالقضاء والقدر وهل يمنعه أو يمنع المسلم من أن يكون من السبعين ألفا الذين يدخلون للجنة بغير حساب وقريب من السؤال الأخت حبيبة من الإمارات تقول الاستعانة بالمخلوق كالأم والأب هل مثل في طلب المال أو خدمة هل في هذا شيء من ترك الحياء الذي هو يعني عدم الطلب تقول نعم واضح سؤال نعم, نعم, نعم, نعم لعل بهذا نختم في قضية الحياء لأن في أسألة عن الصبر والقدر هدى من السعودية تقول ما أمثلة الحياء من الله والحياء من الملائكة نعم الله فيك يا شيخ. هل التداوي يخل بالقضاء والقدر لا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتداوي قال تداوى ولا تتداو بحرام التداوي بالحرام هو الذي يخل بالقضاء والقدر لأنه لم يشرعه الله سبحانه وتعالى وإنما التداوي بالمشروع فجائز. بل أمر به النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم وصف بعض الأدوية لبعض الناس كما وصف العسل لأحد الناس وصف بالحبة السودة وصف بغيرها فالتداوي لا يخل بالقضاء والقدر لأنه جزء من فعل الأسباب جزء من فعل الأسباب المحذور هو التداوي بالحرام طيب والحديث حل... يا شيخ نعم. حديث الذين لا ولا ونا... هذا الاستعارة بال... بالمخلوق هو حديث لا يسترقون ولا يكتون هذه إذا تكل عليها هذه إذا تكل عليها أما في الأصل فجائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل البشر ومع ذلك تداوى مع ذلك راقى نفسه ورقه جبريل عليه السلام والرقية جزء من فعل الأسباب فلا يترك الانسان التداوي وهو على فراش المرض ويسلم بالهلاف اذا النهي في الحديث من يعتمد على هذا السلام لمن يعتمد على هذا, هذا الأظهر من كلام اهل العلم نعم, نعم, نعم الشيخ حبيبة هل الاستعانة بالمخلوق يعني استعانة بالوالد الوالدة أخ اخر يمنع الحياة لا اذا كان الاستعانة ما يقدر عليه هذا المخلوق مثل الإنسان دخل البحر ليسبح فغ... يعني لم يستطع فجاءه الغرق وبجواره من يستطيع أن ينقذه فيستعين به هذه استعانة مقبولة استعانة جائزة فإذا كان المق... المخلوق يستطيع أن ينقذ هذا المستعين فلا بأس لكن إذا كان فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا هو الذي نوع من الشرك فهذا الذي هو نوع من الشرك من يستعين بصنم أو يستعين بمخلوق آخر أو بميت من البشر وهذا الأمر لا يقدر عليه إلا الله كان يقول رب أغفر لي خطاياي مثلا هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى أو يقول يا فلان الميت تقول المرأة ارزقني حملا مثلا أو جنينا أو ابنا هذا ميت لا يملك من أمره شيء فهذه الاستعانة التي تكون نوع من الشرك تقول هدى الحياء من الله عز وجل أمثلة والحياء من الملائكة الحياء من الله بالفعل ما نهى الله سبحانه وتعالى يجب أن نجتربه واحد يشرب الخمر هل هذا يستحي من الله عز وجل امرأة متبرجة أمام الناس الأجانب عنه هل هي فيها حياء أو تتحدث بألفاظ قبيحة هل فيها حياء إذا الحياء من الله بارتكاب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه وهو أيضا يتضمن الحياة من الملائك طيب أبو مسلم عبد الفتاح بن عبد الرسول من المغرب لكم الحوض على الاسم هذا يا شيخ أبو الرسول. مسلم عبد الفتاح بن عبد الرسول لو كان ابن عبد رب الرسول يكون أجود طيب يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضولة الشيخ نفع الله بكم ما هي حدود الحياء بين الزوجين وهل تختلف معاني الحياء هنا حسب المواضع ثم يسأل في الأخير هل الحياء مراتب ومنازل ونبقى معنا دقيقة يا شيخ الحدود الحياء بين الزوجين الله سبحانه وتعالى أباحى فيما بين الزوجين نفسيهما ما لم يبحوا لغيرهما فلذلك لا حياء بين الزوجين إلا فيما حرم الله سبحانه وتعالى فبين الزوجين المجال مفتوح إلا فيما, لا يجوز إلا فيما لا يجوز شرعا من الكلام مثلا أو من الأفعال التي نهى الله سبحانه وتعالى كالاتيان بالدبر أو الاتيان حال الحيث والنفاس أما فيما بقي بين ذلك فلا حياء بين الزوجين إلا فيما حرم الله سبحانه وتعالى كالكلام البذيء أو السباب أو الشتائم أو نحو ذلك لكن فيما يفعل بينهما فلا حياء الحياء مراتب نعم الحياء مراتب بلا شك أي خلق آخر فكل ما علت مرتبة الحياء كان أجود وهو أعظم إلا إذا تجاوز السقف المحدود نعم طيب حمد من السعودية يقول هل عدم الجرأة أمام الناس في قول الحق والتعليم وإمامة المصلين حتى هل تعتبر من الحياء لا الجرأة من قول الحق من المجاملة المقيتة من المجاملة الممنوعة، من الحياء الممنوع. لا إذا لمدة أن يعني يتدرّب هذا الشخص إلى أن يقول الحق، لكن يقوله بالأسلوب المناسب. فلا يقول أنا لا استحي وأقول الحق بالفظ بذيئة، بالفظ غير مناسبة. لا هنا الحياء يتدخل أيضاً. نعم. إذن بهذا الإرادة، الشيخ نشكركم في الواقع على هذا الشرح والتفضل ببسط مسائل هذه الأحاديث وشكرا لهذه المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.